وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لقاءنات بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن بدله من تلقاء نفسي نتلق إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل فلا تعقلون فمن ظلم ممن افتدى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عم ناس إلا أمّة واحدة فاختلفوا ولو لكلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون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 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمُ وَإِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي إِذَا أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون